بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى سعيكم لشدة، فأما من أعرق وتقا وصدق بالحسن فسن وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خلق الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي بالقوسنا فامما من اخطأ قَدْ قَدِرَ الْخُسْنَى فَسَوَّيَ السَّيْرَ لِلْيُسْرَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والنهى وَمَا قَالَقًا ذَكَرَ وَأُنْثَى إِن نَّسُوا يَقُمْ صدق الدكتور محمد وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْنَا وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَا فَسَمُ يَسْرُهُ فأما من أعطى واتقى وصدق بالخسر وَأَمَّا مَنْ بَغَى فَلَن نَّعْتَدِيَنَّ عَلَيْهِ وَلَن يَسْتَطِيعَ نَصِيرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ إن على الوداع وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار لا يصلى لا يصلها إلا الأشر الذي كذب وتولى وس يجند به الأتقى وس يجند الذي يعطي <يؤتي> ماله يتزكى، الذي يؤتي ما له يتزكى, <الذي يؤتي> ما له يتزكى> I oh. وَمَا لِيَ أَحَدٌ عِندَهُ مِن مَّغْنَمٍ تُجْزَى Be here.